بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مث قال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 Yeah Yeah. وَإِن كُن with يمن صيدا طيباً, طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفور कौन <laughs>